وحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أيرا Yeah. <laughs> كريم ديننا انما لهم من الله فضلا <تكلم> وَدَعْ أَبَاهُمْ وَتَوَثْ كَلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ And dear. Uh, يبينك مما أفاء الله عليك وبناك عمك وبناك Thank <laughs> you. од وَكَالَهُ <laughs>